كُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ كُلْ أَرُومِيَ الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَانْ متى للناس بشيراً ولا ظيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلكم يعد يوم لا تستخرون عنه ساعته ولا تستقدموه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 يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين تضعفوا للذين تكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين